بسم الله الرحمن الرحيم كافها يع صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا, واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي, عاقرا وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آلي يعقوب واجعله رَبِّ رضياً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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ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 يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك قد جعل ربك تحتك سريا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 إن ذرُّت للرحمن صوما فقولي إن ذرُّت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم أي سياً، به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليها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 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ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 لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلم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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكروا في الكتاب إسماعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 Aulahika al-lazina an'amallahu alayhim min al-nabiyyyn Aulahika al-lazina an'amallahu alayhim min الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجدت إذا تتنا عليهم آيات الرحمن خرّسوا جذو وبكيا فخلف من بعدهم خلف أنضاع الصلاة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 ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سناما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 ويقول الإنسان أذا ما مات لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلقناه, خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 سُمَّلَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا فَإِنَّكُمْ إِنْ لَوِ ارْتَدُّهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا سُمَّنُ نَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمنوا أي الفريقين خير أي الفريقين خير ما قاموا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وأثاثوا رئيا قل من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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب تاخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا